بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين اننا انزلناه في إِنَّا أَنْزَلَّاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا أَنْزَلَّاهُ فِي لَيْلَةٍ مباركة. فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا اننا كنا مرسلين رحمة من رب رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بيتهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت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 انكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين والا تعلوا على الله إني اتيكم بسلطان مبين واني عذت بربي وربكم أن ترجمون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 ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم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 ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين